سورة محمد سورة محمد سورة محمد سورة محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم, الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا بسم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل الاعمالهم اضل الاعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُوسَى وهو, وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ذالك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل ذلك بان الذين لغاوا التبع الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مَثَلَهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق حتى اذا اغdotenvهم فشدوا الوثاق فاما من لم بعدو فاما من لم بعدو واما فداءا واما فداءا حتى تضع الحرب اوزارها ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنَتَصَارَمَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ وَابْعَضَكُم بِبَعْضٍ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ وَابْعَضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يَضِلَّ أَعْمَالُهُمْ فَلَنْ يَضِلَّ أَعْمَالُهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ عَرْفَهَا لَهُمْ يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا, آمنوا احسنتوا يلا الان انا اقرا الايه الاولى الاولى وانتم تقرؤون الايه التي بعدها بسم الله الرحمن الرحيم الذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفارا عنهم سيئاتهم واصلح بالهم فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُهُمْ فَشُدُّ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًا بَعْدُهُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيذلوا يثيب اعمالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم يا ايها الذين امنوا ما شاء الله يلا نقراوا مع بعض واحد 2 3 بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضله الله والذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح منهم ذلك لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذا لكي يضرب الله للناس أمثالهم فضرب الرقاب حتى إذا أفخنتمهم فشدوا الوثاق فإما من لم بعد وإما فداعا حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم الذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهدين ويصلح لهم ويدخلهم الجنات عرفها لهم يا ايها الذين امنوا